أراب بودكاست تكلل العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في قناة أراب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد سلامت دا تنجد شانال أراب بودكاست ذنئني الأستاذ شادي السيد نحن سندرس إن شاء الله فقرات مسموعةً للمستوى المتوسطي إن شاء الله كمي أكام بلاجار باراغراف أنت من دنگاركان دان أنت تنكات من إنجاه. هذه الفقرات موجودة في كتاب مئة محادثة عربية الجزء الثاني باراغرافنيا أدا دي بوكو سيراتوس برشكبان بحث عرب جلد دواء سنبدأ إن شاء الله بالفقرة الأولى صفحة رقم 14 كم كان ملي إن شاء الله دنغان بارغراف ينبرتما هلمان إمباد بلاس والفقرة عن المراحل التعليمية دان بارغراف نية تنتن تنكت بنددكان استمع من فضلك مهن من دنغركان ما أن أنتهي من المرحلة العالية حتى أستعد للالتحاق بالكلية بكل حماسة لأن أمنيتي أن أشتغل بالدعوة في سبيل الله حسنا الآن سأقول الفقرة مرة أخرى Ma'at terjemah Sekarang saya akan bilang paragrafnya lagi dengan terjemah Nia Ma'an antahiyya minal marhalatil aliyah Hatta asta'idda lililtihaqi bilkulliyyati bi kulli hamasatin setelah minyilisaykan sekolah menengah. اتى سيى برسياب اونتو كولياه دڠن بنوه انتوسياس لئن امنيتي ان اشتغل بالدعوه في سبيل الله كرنا شيتا شيتا سيى اداله اونتو برجرق دالم دعوه بجلان الله الان استمع الى الفقره الثانيه سكاراً سلاحكان من دنگاركان باراغرافياً كدوا الفقرة في صفحة رقم ستة عشر باراغرافنيا أدا دي هلمان ننبلس والفقرة عن معهد اللغة العربية دان باراغرافنيا تنتان بندو بسنترين بحث عرب قد قدمت أوراقي لمعهد التقوى لدراسة اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم وقد اخترت هذا المعهد لأن نظامه جيد والخدمة طيبة ومصروفاته ليست غالية كذلك وأنوي أن أنهي دراستي فيه بإذن الله الآن استمع مرة أخرى مع الترجمة سكاران سلاحكا من دنگار كان لغي دنگان ترجمة قد قدمت أوراقي لمعهد التقوى لدراسة اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم. سيات الله من أجلكن برك سيا كبدا بندب سنترين الطقة أن تبنددكن بحصعرب دن حفلان وقد اخترت هذا المعهد لأن نظامه جيد والخدمة طيبة. Dan saya telah memilih pondok pesantren ini karena peraturannya baik dan pelayanannya bagus. Wa masrufatuhu laysa ghaliatan kadzalika. Sirtabiyani ya jukada tidak mahal. Wa anwi an unhiya dirasati fihi bi idznillah. Saya Aquí, 18, dan saya berniat untuk menyelesaikan pendidikan saya di pondok pesantren tersebut, insya Allah Al-an, istamikah ila al-fikrata الثالifah, 18 Sekarang silahkan mendengarkan paragraf ketiga halaman delapan plus Wal-fikrata عن il dan paragrafnya tentang perpustakaan Hiwayati al-ittila' wal-qira'ah lidhalika abqa fil-maktabati kathiran wa ladayya ishtirakun fiha fa ana 'udwun da'imun huna al-qira'atu الآن استمع مرة أخرى مع الترجمة سكاران سلاحكان من نغار كان لغي دنن ترجمة هواية الاطلاع والقراءة هوبي سيا أدى له من باشادا من لأه لذلك أبقى في المكتبة كثيرا ما كادري ايتو سايا منغابيسكان بانياق وقتو دي بيرپوستيكان ولاداي يشتراك فيها دان سايا بونيا كارتو أنغوتا بيرپوستيكان فا أنا عضو دائم هنا ماكا ساي ادalah أنغوتا تتاب القراءة هيوايتي المفضلة من باشا أداة هوبي فوورد سايا. الآن الفقرة الرابعة صفحة رقم عشرين سكارنغ بارجغراف نومر أمباد هلمان دوبولو. والفقرة عن الجامعة دان بارجغراف نيا تنتن استمع من فضلك. سألحقن مستمعان في كليتنا اقسام عديده منها قسم اللغه العربيه الذي يضم عددا كبيرا من الاساتذه والعلماء ولدينا مكتبه زاخره بالكتب كذلك فيها العديد من الرسائل العلمية والبحوث. حسنا الآن استمع مرة أخرى بالترجمة. بايك، سكّرّع سلاّahkan مُنّعّرّكان لَعِيْ دِنَّ تَرْجَمَةَ. في كليتنا أقسام عديدة. دي فكل تسكتا أدابناك بجان منها قسم اللغة العربية الذي يضم عددا كبيرا من الأساتذة والعلماء. دي أنتارنيا أدابجان بحص عرب. دي مناديد لمنيا ترذبت برا جورجورو دن علماء. ولدينا مكتبه زاخره بالكتب كذلك دان كامي مملكي بيرپوستكان يڠ sangat penuh dengan buku-buku juga فيها العديد من الرسائل العلميه والبحوث بيدلمنيا بانياك بنليتيان دان thesis علميه حسناً وهكذا ينتهي درس الاستماع لليوم بايك دان بيجيتو بلاجاران مندينغاركان اونتو هاري اينِي سَلاساي انتافيرنا في الدروس القادمة وشكرا لكم وإلى اللقاء تونغو كامي دي بلاجاران ديبان دان تيريمكاسي دان سامباي جونبا لاغي أرغب بودكاست تتكلم